الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نستكمل بعون الله تعالى شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وتناولنا في الدرس السابق الكلام عن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة على حذة وللرجل على حذة ونتكلم الآن بعون الله تعالى حول المحظورات التي يشترك فيها كل من الرجل والمرأة وما يترتب عليها من فذية أو غيرها قال المصنف رحمه الله وعليهما ذهن اللحية والرأس وإن صلع وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب وذهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدة ومطبخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريس أو غيره أو خلوك كعبة وخير في نزج يسيره وإلا افتداء تراخى كتغطية رأسه نائما ولا تخلق أيام الحدي ويقام العطارون فيها من المسعى دان الشعر من المحرمات على الرجل والمرأة في حال الإحراء الرأس بالنسبة للرجل والمرأة واللخية بالنسبة للرجل أو غير ذلك من الشعر فلا يدهناها بالدهن مطلقا أي سواء كان مطيبا أو غير مطيب وذلك لأن في الدهن نوع من الزينة والحرمة متعلقة بالأصلع ومن به شعر حتى قال المصنف وإن صلعا بالغ على الأصلع نفسه إنه أيضا لا يدهن ومن المحرمات كذلك على الرجل والمرأة قص الظفر أو إبانته أو قص الشعر بقصد إزالة الوسخ لكن لو كان القص أو الإبانة للضرورة كما تقدم ذكره في إزالة الظفر المنكسر فلا بأس وبالتالي لو أن الإنسان قلم ظفره لإزالة الوسخ يلزمه حثنة من الطعام وإن لم يكن لإماطة الأذى فيفيه الفدية ولما كانت إزالة الظفر والشعر على النحو السابق فيها من التشديد من فيها فقد نبه الشراح على أن الأولى بالمحرم أن يتنزه عن تقليم ظفر غيره أو إزالة شعر غيره بقص أو ندف أو قرد بأسنان أو نحوها بمعنى أن المحرم لا يقص ظفر نفسه ولا يقص ظفر غيره سواء كان الغير هذا محرم أو حلال ولكن يباح للمحرم غسل يديه بما يزيل عنها الوثخ ولكن بلا طيب وهذا الغسل لا شيء عليه كذلك لو تساقط شاعر المحرم أثناء, أو اثناء الغسل حتى ولو كان أو الغسل مندوبين وليس واجبين فلا شيء عليه ولا شيء عليه ان قتل قملا اثناء الغسل او الوضو الواجبين او المندوبين لان الغسل والوضو في الحالتين مطلوبين وكذلك لا شيء عليه في قتل اي شيء من الهوام التي على الجسد بلا قصد اثناء ركوب الدابة او اثناء نزوله من عدد بالنسبة لدهن الجسد دهن الجسد يحرم عن المرأة ورد ايضا دهن الجسد اي ما سوى بطن الكفين والقدمين والمسألة فيها نوع من التفصيل على النحو التالي يصل ثلاث صور او اربع صور الصورة الاولى الدهن بالطيب مطلقا سواء كان لضرورة او لغير ضرورة من مرض او غير مرض فيه الفدية والمصنف نبه بالبطن خشية توفم جواز ذلك يعني بطن الكفين وقلمين اما الظاهر فهو داخل في عموم النهي عن دهن الجسد الصورة التانية ان يدهن بغير الطيب طرف فهن اي لاجل الرفاهية وليس لاجل علة مرضية او بدنية هذا فيه الفدية ثلاثة أن يدهن بغير الطيب لعله في بطن الكث والقدم هذا لا فدية فيه أربعة أن يدهن بغير الطيب لعله في الجسد فهذا فيه قولان بالفدية وعدمها اختصرت عليهما المدونة بالنسبة للتطيب وما يلحق به هو محرم على المحرم قالوا محرم عليه التطيب بالطيب المؤنث ما هو ما يظهر ريحه هو أثره والزعفران والعود والمرض بالطيب هنا إلصاق الطيب بالبدن أو ببعض البدن أو بالثوب وحتى لو إن رائحة هذا الطيب ذهبت فلا وجه استعماله والوجه من ذلك أو وجه الحكمة من ذلك أو حكمة الماء إن, أن التطيب فيه من الترف للإنشان والإنسان في الحج مطلوب منه أن يكون أشعف أخبر, أخبر ينأى بنفسي عن ملذات الدنيا ومباهيجها والطيب سواء ذهبت منه الرائحة أو بقيت فهو حكم المنع مطلقا ولو تطيب المرء تلزمه الفلية لكن الكحل المطيب لأجل الضرورة إذا استعمله المرء فليس فيه شئ وكذلك الكحل غير المطيب إذا استعمله للضرورة أو لغير الضرورة. يبقى الكحل مطلقا مطيب أو غير مطيب إذا استعمله للضرورة لا بأس به. والكحل الغير مطيب إذا استعمله مطلقا للضرورة أو لغير الضرورة فلا بأس به. قالوا كذلك الحق بما سبق أنه يحرم التطيب حتى ولو وقع ما يتطيب به في الطعام وأكله من غير طبخ. أكل الطعام من غير طبخ أو في الماء. يعني لو حط الطيب في الماء أو في الطعام. وكذلك لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب المؤنس بيده حتى ولو لن يعلق منه شيء باليد يعني لا يستعمله ولا يلمزه لكن لو مساه في قارورة مسدودة ففي هذه الحالة لا بأس وكانت القارورة أو الخريطة الخريطة من مثل الكيس تتخذ من الخرق وضربت على ما فيها يعني لو استعمله في هذه القارورة أو الخريطة أو الزجاجة وهي مغلقة محكمة الغلق فلا شيء فيها بحيث أن الرائحة لم تظهر منها ولا فدية عليه ولو المر استعمل الطيب المطبوخ بحيث يميته بالطبخ فلا حرمة عليه يعني الطيب ونتج عنه الغلي بحيث أنه أماته تماما وخرج عن كونه من من الطيب فلا حرمة في ذلك كذلك لا إشكال على المر لو كان متطيب قبل الإحرام وبقي الطيب في بدنه أو في يده بعد الإحرام لان هنا العبرة, العبرة بوقوع الطيب او عدم وقوعه متى بعد الاحرام لكن ينبغي ان لا يكون كثيرا ويمبغي ان يقيد كذلك بتعذر النازع قبل الدخول في الاحرام يعني لو امكن انه يتخلص منه قبل الدخول في الاحرام يتخلص لكن لم يمكن فلا بأس بشرط انه ما يكونش كثير ولو الانسان المحرم سائر او جالس او واقف والريح القط عليه شيء من الطيب ونحوه فلا حرف عليه ولا شيء بشرط ان لا يمكنه الاحتراز منه او لا يمكنه نزعه عنه بلا تراخل يعني هو واقف وطار عليه الطيب بالريح ونحوها والله ان امكنه ان يحترج منه او امكنه ان ينزعه بسرعة فلا بأس في ذلك والموحيم ايضا اذا مس شيئا من خلوق الكعبة ما هو الاصفر او الطيب الذي تضيع به الكعبة لا يلزمه شيء لكن المصنف ينبع على شيئين هامين جدا الشيء الأول أنه يكره تطييب الكعبة أيام الحج لكثرة ازدحان الطائفين حتى لا يؤدي ذلك إلى استعمال الطائف للطيب كذلك ينبغي قيام أن يقام العطارون في أيام الحج من المسعى من الصفر والمرأة ويراعى في كل الأمور المتقدمة أن المحرم مخير بين نزغ اليسير من الطيب الذي تعلق به أو تركه أما الكثير فمنبغي عليه إزالته ولو تراخى عن الإزالة وجب عليه الفدي يعني الصور السابقة اللي تقدم ذكرها أبناءنا الطلاب المحرم لا شيء عليه فيها لكن هو عليه أن يزيلها بقدر المستطاع وبسرعة لو تراخى عن ذلك معناته إن هو راضي بذلك وجب عليه الفدي الدليل على مسألة تطيب المحرم أو عدم تطيبه أو لفسه ما فيه طيب الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا الثرويلات ولا المرانسة ولا الخفافة إلا أحد لا يجد النعلي فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا ما زعفران ولا الورس الحديث متفق عليه عند الشيخين وهو حديث واسع الدلالة يدل على اللبس وعلى منع التطيب وعلى لبس الخفي وماذا يصنع في لبس الخف ثم تكلم المصنف بعد ذلك على بعض الأحكام المرتبطة بالفدية فقال رحمه الله وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتدي المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتدي بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الفجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علاقة أو برغول انتهى كلام المصنف والظاهر من هذا الكلام أنه يتكلم عن ماذا يتكلم عن لو تسبب شخص في تطيب غيره أو حلق غيره أو نحو ذلك وعما في قتل الحشرات والهوام من الغور المسألة الأولى إنسان تسبب في تطيب المحرم أو تسبب في تعطيته يعني شخص خلى واحد محرم نائم وجاء فغطاه بثوب أو طيبه بطيب يترتب على ذلك شيئين. شيئان. الأمر الأول أو الشيء الأول ينبغي على المحرم نزع الثوب وإزالة الطيب إذا انتبه من نومه وحينئذ فلا شيء عليه هذا أمر يتعلق بالمحرم نفسه اللي وقع عليه هذا الثوب أو هذه التغطية الأمر الثاني الفدية تلزم من؟ تلزم المتشدد في ذلك ولا تلزم المحرم قالوا لناذا؟ قالوا لأنه هو الذي تسبب في ذلك فهو الذي أدخل الفساد على من على المحرم بسيحنا نعلم أن الفدية قد تكون بصوم وقد تكون بغير صوم الفدية اللي بغير صوم هي اللي تلزم مين؟ هي اللي تلزم المتشدد. لكن لو كانت الفدية بصوم فتلزم المحرم لأن الصوم عبادة بدنية لا يخلص فيها النيابة عن الغير يعني إذا كانت الفدية غرم مالي من طعام أو نحوه تلزم من تلزم المتشدد لكن إذا كانت غرم بوصيان لا تلزم المتشدد ونما تلزم من تلزم المحرم إن لم يجد المتشدد فدية نارية تكون الفدية حينئذ على المحرم والأمر كذلك لو كان المتسبب في ذلك فاقد الأهلية طفل صغير جاء سكب على واحد محرم مثلا وهو نائم أو غطاه سكب عليه رائحة أو غطاه أو نحو جان ولذلك المصنف يقول وافتد الملقي الفل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليافتد المحرم المسألة السابقة يلحق بها أيضا لو الفل تسبب في حلق رأس المحرم بدون إذن فالفدية تلزم المتشبب وإن لم يجد المتشابب السدية فتكون على من على المحرم لكن لو حلقه بإذن فله حكم آخر لأن هنا الحلاقين موجودين فهو الحلاق مش هيجي يحلق رأس إنسان إلا بإذن ويتلتف على افتداء المحرم السابق المحرم لو إن المتشابب عاجز عن السدية أو لم يجد السدية هيؤديها من هيؤديها المحرم ويعود عليه بالأقل من قدر الفذية يعود عليه بالأقل في التغطية بنحوها إذا لم يكن المحرم قد افتدى بصيام لكن لو افتدى بصيام فلا يعود عليه بشيء بمعنى أن المتسبب في الفذية لو لم يجد ما ينفقه في الفذية يقوم المحرم نفسه بالفذية عن الصنيع أو عن الأمر الذي وقع إن كان صيام انتهى الأمر وإن كانت في غرم مالي يعود بأقل القدر الممكن على من على المتسبب لو ان المحرم تسبب في موجب الفدية لمحرم مثله ما تقدم كان بالنسبة لشخص حل لكن لو كان بقى الامر يتعلق بمحرم ومحرم يعني محرم القى طيبا على محرم فينا مسائل او صور في المسألة الصورة الاولى هي نزعه المحرم عقبا انتباهه يعني ارقي عليه الطيب وهو نائم من شخص محرم مثله فانتبه فنزعه هنا المتسبع عليه ذيته دية لأنه مس الطيب ودية لأنه تسبب في تطييب النائم يعني هو هنا تسبب في تطييب غيره عليه دية عليه الفدية وفي نفس الوقت هو لمس أو مس الطيب عليه فدية خاصة فدية خاصة لي وفدية خاصة بغيره لو أن المحرم تراقى النائم تراقى بعد انتباهي من النوم في نزع الطيب فتجب أيضا فدية فدية على المحرم يخرجه عن نفسه لأنه تراها، وفدية على المتسبب لأن المتسبب مس الطيب. إذا لم يمس المتسبب الطيب بأنه دفع بشيء مثلا بعود أو بعصار أو نحو ذلك، فتلزم فدية واحدة لفدية التشبه بشرط أن المحرم يبادر بمجرد وقوع الطيب عليه يبادر بنجاح الطيب. لو تراها المحرم سنجاع الطيب اللي ألقى عليه من غيره. بلا لنس منها غير له فينائذ تكون الفدية على المحرد ولا شيء على المتسبب على الأرجح في المذهب لأنه لم يلمس هذه الصور أبنائنا الطلاب قد تحدث من من لا خلاقة لهم أو من, من لا دراية لهم على سبيل المزاح أو على سبيل تعمد أحدهم تعمد أحدهم إفساد الحج على زميله أو على رفيقه ويقول لها مسائل ينهى عنها الشرق وإن كان الملكية ذكرها بهذا الشكل وهذه الصور فلهم بعض نظر في هذا المقام لأن فعلا هذا قد يحدث هنا سبق لنا القول في مسألة حلقة الحلال لرأس المحرم المسألة هذه عكسها المسألة التالية عكس الصورة السابقة اللي هي هنا يقوم المحرم بحلق غير المحرم من محل يتيقن نفي القمل عنه كالساق مثلا يعني المحرم قاعد ينزح أو يمرح أو يلعد فأمسك الموسي أو النقص وحلق لرجل من من رجل غير محرم حلق له بساقه الساق ليس فيها قمر يعني محل متأقن من محل قمر أو أذال عنه أذى قل منه أظفاره حينئذ لا شيء على المحرم عند المصنف ومن تبعه خلافا لمن قال بأن عليه فيه بطعام إذا لم يتحقق نفي القمر هذا رأي الإذن اللخمي والإمام التونسي أنه هو يفتدي بطعام إذا لم يتحقق نفي القمر يلحق بها مسألة أخرى يذكرها الإمام الخرشي مستدركا بها على المصنف اللي هي مسألة لو حلق المحرم رأس المحرم قال إذا حلقه برضاه فالفدية على المحلوق رأسه اللي هو الشخص الثاني فإن أعثر بالفدية فهل تبقى في ذمته أو تكون على الحالق ويرجع بها على الآخر خلاف يشير لخلاف في ذلك وأما إن حلق رأسه بغير رضا فتكون الفدية على الحالق بعد ذلك يتكلم بأم مصنف عن المسائل الفدية اللي فيها طعام اللي هيفد عنها بحفنات من الطعام أو أكثر حسب الحال فمثلا في إزالة الشعرة أو الشعرات لو أذال المحرم من جسدي شعرة واحدة أو عدة شعرات تصل إلى العشرة أو قرب العشرة ليس بقصد إماطة الأذى يلزم طعام حفنة من الطعام وسوق لنا القلب إن سقوط الشعر خلال الوضوء أو الغسل بلا عمد لا شيء فيه كذلك لو قام المحرم بقتل قملة أو عدة قملات يجري عليه نفس الحكم المتقدم في الشاطئ ولا يقتصر الأمر على القتل بل يشمل الطرح لأن الطرح يؤدي إلى القتل من البرغوث البرغوث الطرح فيه لا يؤدي إلى القتل لو المحرم قلم ظفر من أظفاره ينظف في الأمر إن كان فعله لإماطة الأذى يبقى تلزم حفنة إن لغير إماطة الأذى ولغير كس كسر الزفر تلزم حفنة من الطعام لكن لو فعله لإماطة الأذى في فيديا وإن قلم الزفر المكسور أو أجال وسخاو أو قلم ظفر شخص حلال فلا شيء عليه ولو المحرم أبان ظفر ما أبان ظفر آخر إن كان فيه فورية فيهم فيديا واحدة وإلا إن كان فيه تراغي ففي كل ظفر حسنة من الطعام. لو حلق الإنسان المحرم لغير منطقة الحجامة. المنطقة الحجامة في بعض مناطق الجسد تحتاج إلى حلق الشط. لو قام المحرم بحلق هذا الموضع لمحرم آخر، قالوا يجب عليه حسنة طعام. لماذا؟ لأنه حلق موضع الحجامة لمحرم. وكلام المصنف يشمل أيضا ما إذا فعله المرء للضرورة أم لا يعني كلام مطلق لكن يستثنى حالة لو تحقق الحالق نفي القبل عن رأس المحلوق فإن أذن لا حسنة على الحاق وتجب الفيل على من على المحلوق مسألة تقرير البعير ااا ليه تفليت البعير يعني إزالة القراد منه والقراد والعجب واللا من الحشرات الطفيلية التي تعيش على الحيوانات وقالوا أن الأصماء يقول أن القراد أول ما يكون صغيرا يسمى قمقامة بعد ذلك يصير حمانة بعد ذلك يصير قرادا بعد ذلك يصير حلمة هي كلها حشرات تعيش على أجساد الحيوانات على خلاف المسميات رحم الله الإمام الأصمعي في هذا التقسيم ولكن في النهاية هي حشرات طفيلية تعيش على ظهور الحيوانات او على شعرها او على صوفها او وبرها المحرم اذا قام بتقريد البعير يخرج سفن من الطعام لان التقريد معرض يعني يعرض هذا القر... يعني يعرض هذه الحشرات للقتل والاحنى والاحرى بعملية الاخراج لو قرض بعيد غيره يعني لو قرض بعيد نفسه هذه مسألة يشتد الامر لو قرض بعيد غيره وكذلك يشتد الأمر لو أن المحر قطر القراد سعره فيدية في الكثير وحفنه في القليل وألحق به كل ما يعيش أو ما يتولد على جسد البعير ويعيش فيه من حشرة المصنف بعد ذلك يتكلم عن الفدية والفدية كما هي معروفة أبناءنا الطلاب هي كل ما يجب على المحرم نتيجة فعله شيء على سبيل الترفه والتناعم وإزالة الشعب منصوص عليها في كتاب الله عز وجل بقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او لسك وجاء في سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأاه وانه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك قال نعم فامره ان يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاتا أو يصوم ثلاثة أيام والفدية عند العلماء في المذهب ثلاثة أنواع على التخير يما يخرج المرء شاه من الضاني أو المعذ فأعلمه ينما يطعم ستة نساكين من غالب قوة البلد ينما يصوم ثلاثة أيام على تفصيل واضح في المزهد جملة الأشياء التي تلزم فيها الفدية هي كل ما ارتكبه المحرم من محظورات الإحرام المتقدمة اللي سبق ذكرها سطر وجهه وغطى رأسه ودهن بطيب لبس خوف مع وجودناه إلى آخر أو قدم حلقا على رديه فالمصنف يذكر ضابط الفذية بأنه ما يفعله المحرم لأجل الترف والتناعم وإماطة الأذى فذكر مثلا منها المصنف قص الشارب أو الظفر ففي هذا نوع من الترف وإزالة الأذى ذكر الاختضاب بالحناء سواء كان الاختضاب للحية أو للرأس وسواء الخضاب عم الغطوة أو لم يعمه أو كانت قادرة درهم أو زادت قتل القمل الكثير اللي هو الزائد على العشرة قملات حتى ولو قتله في اغتساله للتبرد لا للجنابه لانه لو اغتسل للجنابه او توضى او توضى فقتل نتيجة الغناش في الماء لا دخل للانسان في ذلك لكن لو اغتسل من اجل التبرد او اغتسل بنيه ان يتخلص من هذه القملات فماتت ففيها شيء لو صب الماء الحار على جثته بعد جلوسي فيه وعرقه على المشروع من المذهب لان ذلك ما ضمنه ازاله الوسخ سواء تدلك ام لا و سواء ألقى الوسخ أم لا وإن كان في الوتين أخرعين في المذهب واحدة تقيده بالتذلق والثانية تقيده بإنقاء الوسخ نعود لكلام المصنف وهو يتكلم عن الفدية على جهة الإجمال فيقول والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذن كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثير وخب بكح نائم وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختار واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور واتحدت يشير للفدية واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على الصراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نذع كانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذرين يتكلم عن مسألة اتحاد الفيدية وتعددها الأصل العام في المذهب إن الفيدية تتعدد بتعدد الموجب إلا في حالات أربعة لا تتعدد فيها الفيدية اللي هي أشار لها المصند بقوله واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بثور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على الثراوية الحالة الأولى لو ظن المرء إباحة الشيء اللي فعله او اعتقد انه خرج من احرامه يعني انسان طاف لعمرته على غيره دو ثم سعى وحل منها او للإفادة مؤتقدا فيهما انه على طهارة فتبين خلافه انسان اخر مثلا رفض حجه او افسده بوط فظن استباحة الموانع وظن ان الاحرام استغطت حرمته بالرفض والفساد ففعل أموراً أو ارتكب أموراً توجب الفدية لو تعددت هذه الأمور تتعدد تت... لو تعددت هذه الأمور بناء على هذا الظن لا تتعدد الفدية بل تتحد الفدية الحالة الثانية لو تعدد موجب الفدية في الفورية زي إنسان مثلاً حلق المرض شعره وتطيض وقلب الفراغ في وقت واحد بلا فصل طويل الثلاث حاجات دول عملهم في زمن يسير تلزم حيناء في الفدية واحدة يمكن أن نحن نلحق بها أيضاً من ليس لديه قدرة على استمرارية التجرد الإنسان ما يوجد قدرة على أن يستمر متجهداً فترة كان ينوي الحج أو العمراء ويلبس القمصان والصراويل فوراً هذا تتحد عنده الفيديا ولا تتعدد الحالة الثالثة حال تراخي المرء فيما بين الفعلين لكنه عند فعل الأولى منها نوى التكرار يعني هو المر طراخا ما بين الفعل هذا والفعل الجذري معنيته عند اول حالة ان يكرر الامام الدردير رحمه الله يبين ان هذا الكلام يتحقق بثلاث صور منها الصورة الاولى ان ينوي فعل كل ما اوجب الفدية فيفعل الجميع او بعض منها يعني ينوي انه هيعمل الثلاث حاجات اللي توجب الفديه او الحاجتين او الاربعه اللي توجب الفديه ويفعل الجميع كلهم او يفعل بعض منها يبقى نيته هيعمل اربع اشياء عمل اثنين او ثلاثة او عمل الاربعة هذه صورة صورة اخرى ينوي فعل كل نحتاج احتاج اليه منها يعني ينوي انه هو يعمل ايه انه كل ما يعمل يقص زفر ينوي لهنية يحلق شعر ينوي لهنية وهكذا الصورة الثالثة ينوي متعددا معينا حينئذ تلزمه في دية واحدة ما لم يخرج للموجب الاول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت يعني نوى فعل كل ما احتاج إليه منها نوع تعدد أشياء معينة هنا بنقول له تلزمك فيدية واحدة إلا إذا حصل إن الإنشاء فعل ما يوجب الفدية وأخرج الفدية ثم انتقل للثاني وأخرج الفدية وهكذا فتتعدد فينا هذا الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة لو قدم المرء ما نفعه عام على ما نفعه أخص أو على ما كان دونه من النفع دون أنيان التكرار. يعني قدم لبس الثوب الساتر لجميع الجسد على لبس الثراويس قدم لبس العمامة على القلم سوا قدم لبس القميس على الجبة كل هذا مقيد بحالة ما إذا لم يخرج كفارة على الفئر الأول زي الصورة السابقة يعني هو قدم أكثر من حاجة وأخرج عن كل حاجة كفارة انتهى الأمر أخرج الكفارة متى؟ قبل أن يأتي بالثاني لكن يستثنى مما سبق ما لو كان الخاص المقدم له زيادة نفع على العام المؤخر كما إذا طال الثراويض طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حرز أو برد ففي تلك الحالة يجب عليه تعدد الفدية أو يجب الفدية بشكل متعدد مسألة الفدية في اللبس وغير اللبس يشترت فيها في لبس الثياب والخفافة يشترط فيها الانتفاع باللبس، كان يلبسها ليبتقي بها الحر أو البرد، أو يلبسها مدة يضم خلالها الانتفاع بذلك. لكن لو مسل لبسها بورها القصيرة، المجرد أن يقيسها أو المجرد اللبس ب دون عدم انتفاع فلا تلزم فيه. يعني إنسان جبره ملابس، فقال أرتديها لأقيسها، أشوفها طويلة أو قصيرة أو واسعة أو ضيقة، وليجيشها ونجاعها على الصور إلا بأس في تلك الحالة لأن هنا لم يلبسها للانتفاع. ويحدث هذا كثيرا للحديش يقيس الشوب يدخل بعض المحلات يقيس الشوب وينزعه عنه وهكذا وقع خلاف المذهب على قولين مرويين عن الإمام مالك لو الإنسان لبس الشياب في صلاة ربعية لم يطول فيها هل يلزم فدية أم لا قول بحصول منفعة في الصلاة وبالتالي يلزمه الفدية والثاني منظور في إلى الترف وهو لا يحصل إلا بالطول. وبالتالي لا فدية الراجح من القورين انها لا تلزمه لكن ما سوى اللبس من موجبات الفدية كالتطيب ونحوي فلا شرط فيه الا مجرد الحصول يعني هو هنا تكلم عن اللبس بالذات وأن يقصد به الانتفاع والانتفاع بالليس يتأتى متى ابناءنا الطلاب يتأتى انك تلبسه فترة لكن اللبس لاجل الصلاة او اللبس لاجل او اللبس لاجل انك تخيص الشعوب هذا ليس من كنوع من الانتفاع لكن بالنسبة للطيب الطيب بمجرد شم الطيب هذا انتفاء، بمجرد شم الطيب هذا يعد انتفاء. المصنف رحمه الله يقول ولم يأثم ان سعر العذر ان كل الاشياء اللي سبق ذكرها اذا المحرم عملها لعذر او للطرار فلا اثم عليه فلا اثم عليه لكن لغير عذر عليه الاسم وزلزمه الفدية خصال الفيديا إحنا سبق الإشارة لها إجمالاً، وهنا نورد الإشارة لها من من خلال كلام المصنف رحمه الله. قبل ما ن نشيل الى, إلى هذه الخصال، نقول إن دماء الحج هنا على ضربين. هذه وهو ما وجب لنقص في حج أو عمرة مثل دم التمتع والقرار والفساد والفوات وجذع الصي. الثاني نسك وهو ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ويعبر عنه فيديا الأذى المصنف أشر إلى أن الفيديا أو النسك يخير المرء فيها بين أحد أمور ثلاثة اللي هي تكلم عنها الزفح والإطعام والسيار ويتعلق بالفيديا نقاط هامة النقطة الأولى الفيديا تجب مع الضرور لأنها لم تسقط إلى تف يعني إحنا قلنا إن الإنسان لو اضطر لفعل شيء من ذلك ينتفي عنه الإثم لكن لا تنتفي عنه الفدية الأمر الثاني إن الفدية على التخيير الأمر الثالث إنها لا تختص بزمان ولا مكان يعني يفدي هنا أو يفدي هناك أو يفدي قبل عودته أو بعد عودته لا بأس إلا في حالة لو المرء نوى بالزبح الهدي بأنه قلده أو أشعره ففي هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الهدي فيذكيه بمنه إن في إحرام حج ويقض ويقضيه هو أو يقضيه نائبه جزءا من الليل وإلا يزكي بمكة الخصال بعد أن أوربها مصنف جاءت في قوله رحمه الله وهي وانتمر هنا يعود على الفدية وهي نسك بشات فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منها ولم يختص بزمان أو ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالسطح الهدية فكحكمه ولا يجزي غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين تخدم لنا ذكر المد ونحن نتكلم عن عن صبت الزكاة والمصنف هنا بيقول أن القصار الفذية تلاتة القصة الأولى أن يصبح الإنسان شاه أو أكثر من شاه في اللحم كالبقرة والبعير لكن الشاه أفضل لأن طيب اللحم هنا مطلوب تأفضل الضحايا ويشترط في المسبوح نفس شروط الأرفية كما سيأتي في الكلام عن الأرفية النوع الثاني أو الخصلة الثانية أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت أهل البلد. النوع الثالث أو الخصلة الثالثة أن يصوم ثلاث أيام حتى ولو كانت أيام منها وقلنا أنها على الترتيب والفيديو لا تختص باختلاف أنواعها لا بزمان ولا بمكان. تختص هذه بأيام منها أو بمكان. بل يجوز للمرء أن يخرجها في أي وقت وفي أي مكان. إلا في حالة الهدي لو نوى بذبحه. لا في حالة الفيديا لو نوى بذبح الهدي. ولا يجوز غداء وعشاء إلا ما يبلغ مدين. يعني صاحب الفيديا بالأطعام لو أطعن مساكين غداء وعشاء لا يجوز. لأن النبي حدد لهم مدين. ولكن إذا بلغ إطعام كل مسكين مدين يبزئه ولو حصل لبعض المساكين مدان وأكثر وأقل فإنه يكمل لمن لم يحصل له مدان بقيته ما يعني يجبر الكسر لصالح من لصالح الفقير نتكلم عن الجماع والمقدمات المتعلقة به وما يفتب عليه وهنا ما زال الحديث موصول عن محظورات الإحرام على الرجل والمرأة يقول رحمه الله والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا كاستدعاء مني وإن بنظر وإن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة, وعقبة يوم النحر أو قبله وإلا فهدي كإن ابتداء وإن وقبلته ووقوعه بعد شعي في عمرته وإلا فشدت الجماع من المحظورات على الرجل والمرأة الجماع ودواعيه أو مقدمات من مداعبة وملاعبة وقبلة ونحجل وينبني على الجماع إفساد الإحرام مطلقا والفدية والقضاء إلا القبلة إذا كانت الأجل وداعه ورحمة ولم تؤدي إلى أنزل والإطلاق هنا في الوطن يشمل الوطن إذا وقع قبل التحلل يفسد مضلقه سواء كان بعمل أو بنسيان أو بجهل في القبل أو الدبر، في الآدمي وغيره أنزل أو لم ينزل في محل مباح أو غير مباح الوطء يوجب المهر أو لا يوجب المهر، يوجب الحد أو لا يوجب الحد وقع من بالغ أو غير بالغ كل أنواع الوطء وما يترتب عليه وما يشاكله أو يشابه يدخل في هذا العموم فالجميع يفسد الإحرام وليس الوطف فحسب بل استدعاء المني الاستمناء باليد أو استدعاء بالنظر أو بملاعبة أو بلبس اللي هو عبر عن المصند بقوله كاستدعاء مني وإن بنظر لكن لو خرج مجرد فكر أو نظر فلا فشاد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال محل الفساد بالجماع إن وقع ذلك متى قبل لقوبة عرفه مطلقا بغض النظر عن كونه فعل شيء بعد الإعرام كالقدوم والسعي أم لما ويتعلم الفساد بوقوع الجماع أو الاستمناء بعد الوقوف بعرفة بشرطين: الشرط الأول أن يقع قبل طواف الإفادة أو قبل سعي مؤخر الثاني أن يقع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله ليلة مجدل لكن إن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو وقع الجماع بعد أحدهما في يوم النحر الذي ما هو هدي ولا يفسد الإحرار في أمور أخرى لا توجب الفساد ولكن توجب الهدي منها لو أنزل المرء ابتداء من غير نظر ابتداء من مجرد نظر أو فكر من غير إدامة لا توجب الفساد لكن توجب هدي منها القبلة بالفم فيها الهدي من وقوع الجماع أو المني بعد 8 ساعة وقبل الحلاق في العمر في العمرة فإن حاصر الجميع ونحوه قبل تمام السعي ولو بشوط واحد فاسدت عمرة راجم القضاء والهدي واضح من الكلام السابق أن المصنف أسهب في مسألة الحج الفاسد وما يترتب يعني وما يتسبب في كسبه ثم تكلم بعد ذلك عن أحكام الحج الفاسد وال وما يترتب عليه وما الحكم بشأنه وبعد ذلك تكلم عن قضاء الحج فقال ووجب إتمام المفسدي وإلا فهو عليه وإن أحرمه ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وثورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء والتحد وإن تكرر لنساء وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحتج مكرهت وإنك حط غيره وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم وثار من أفسد معه من إحرامه لتحلله ولا يراعي زمن إحرامه ولا يراعي زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه ولا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما ولم ينب قضاء تطوع عن واجب وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهم نص كبير يشتمل على طائفة واسعة من الأحكام نبرجها لأبنائنا وأعزائنا الطلاب على النحو التالي أولا الحج الفاسد لا خلاف بين العلماء في أن المحرم لو أفشل حجه أو عمرته يجب عليه الإتنام لبقائه على إحرامه خالف في ذلك داود الظاهر فقط لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج العمرة لله وحكم الفاسد في حكم الصحيح فمن أفصد حجه بشيء مما تقدم ذكره فعليه المضي فيه حتى يكمله ويتحلم منه بما يحل به من لم يفسد حجته سواء وعليه بعد ذلك أن يأتي بحجة أخرى من العام القادم ويلزمه الهاج لا فرق بين من الطوع لكن لو الإنسان ما تمش الحج ظنا منه أنه خرج منه بالإرساد وتمذى للسنة الثانية وأحرم بحجة القضاء أو عمرته فلا يجزيه ذلك عن الفائت. والإحران عن الثاني يعتبر لغو ولم يصادف محله وهو باق على إحرانه الفساد ويجب على المرء أن يتم المفسد إذا أدرك الوقوف بالعام الواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فيؤمر بالتحلل بفعل عمرة على سبيل وجوب ولا يجوز له البقاء على إحرانه اتفاقا ودليل ذلك من المعقول إن فيه تمادي على الفاسد مع تمكنه من التخلص منه وينبني كذلك على ما تقدم إن القضاء لا يقع إلا في مرة ثالثة إن كان السنة عمره أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه المرء في العام الثاني إلا بعد الوقوف وإلا أمر بالإتمام الأول بطواف الإفادة خاصة لا بثالث عمره لأن الفرد أنه أدرك الوقوف عام الفساد وبالتالي لم يبقى عليه إلا الإفادة ثم يقضيه في هذا العام الثاني الفورية في الحج يجب على من أفسد الحج أو العمراء القضاء على الفور. حتى بناء على القول بأن الحج على التراخي هو يقضي على الفور، أو إذا كان فاسدًا تطوعًا، ويجب قضاء القضاء إذا فسد ولو تسلسل. يعني أفسد الحج فقضاء، ففسد القضاء في فيقضي القضاء المفسد آخر. فيأتي بحجتين، إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء ويلزمه هدية. بالنسبة للحج اللي فسد متى ينحر هديه من أفسد الحج او العمر ينحر هديه في الزمان الذي يقضي فيه الحج او العمر لا في زمان الفسد يعني فسد الحج والهدي ما كانش يذبح في هذه الحالة هيقضي متى ينحر هاد ينحره في عام القضاء لانه مشهور المذا حتى يتفق له الجابر المالي مع الجابر النسقي وذلك لأن هذه الفساد جابر للفساد فيكون في القضاء الجابر للفساد أيضا يعني احنا بنخلي ما يجبر في موضعه الطبيعي لكن لو عجله قبل القضاء أجزاءه ولا بأس مسألة اتحاد الهدي عند تكرر الفساد أو تكرر جزاء الصيد أو فيية الأزم لو المرأة أفسد الحج أو العمر بغير وطء أو بالوطء عدة مرات في نساء أو في مرأة واحدة عليه هادي الواحد في ذلك كله لأجل الفساد الذي وقع بالوقت الأول لأن الحكم له فقط يعني هو وقع التزم الفساد ووجب الهادي وقع مرة ومرة ومرة خلاص هو يكفي في ذلك هدي الواحد لكن في جزاء الصيد المشهور في المدى يتكرر بتكرر الصيد سبحان الله إن الوجه القول هنا أبناءنا الطلاب إن الجزاء عوض عنها أتلفها المرء والعوض لا يكرر بحسب تكرر الإتلال يعني في الجماع جامع مرة واثنين وثلاثان ممكن يجيبع في اليوم لحد أكثر من مرة أو في الإجماء أكثر من مرة ففي هذه الحالة لو ألزلناها في كل مرة الجماع بهذه لكان في ذلك مشقة لكن بالنسبة لجذائل الصيد هذا عوض والعوض لا يقنبع يتكرر بحسب تكرر الإتلاف لا فرق بين الجهل أو النسيان أو العند أيضا في فدية الأذى تتعدد بتعدد, بتعدد الموجة إذا فعلها مرة عدا إلا في الحالات الأربعة التي تقدم ذكرها اللي هي المصنف أشار لها بقوله واتحدت إن ظنك الإباحة إلى آخيرا تعدد الهدي ثلاثا بالنسبة للقارن لو أفشد حجه أحرم المرء بحجه عمره وهو قارن وأفشد الحج بالوطع مثلا ثم فاته الحج بطروع الفجر ولم يقض بعرف أو فاته الحج أولا ثم أفشده هذا يقضيه وجوبا ويلزمه ثلاثة هدايا هدي فساد وهدي فوات وهدي لقرانة آخر القران الأول المشهور في المذهب بأنه لا شيء فيه لماذا؟ قالوا شراحنا الأجلاء قالوا لأنه لم يتم بل آل أمره إلى ثالي عمره وبالتالي مفيش هدي عليه لأن شرط ذنه أن يحج من عامه أما القل بوجود ثلاثة هدايا يفيد أنه لا شيء عليه في القران أو التمتع الأول إذ لو كان عليه هدي فيها لكان عليه أربعة ولم يقل أحد من علماء المذهب لذلك لو تسبب الزوج السيد في إفساد حق الزوجة أو الأمة ماذا يصنع؟ أكره زوجته على إفساد حقها بالجماع أو أكره أمة على ذلك قالوا يترتب على ذلك أنه يلزمه أن يحججها بعد ذلك على نفقته ويهدي عنها حتى ولو طلقت منه وتذول وغيره هو تسبب في هذا الإفساد وكذا الحلف في الامة اذا تسبب سيدها في افساد حجها بالوطء طوعا او كرها وحياتي الكلام عن هذه المسألة في الاخر ان السيد لو ان يحلل عبده او الزوج يحلل زوجته من حج التطوع بشرط معين انه ما يكونش محرم معها وليس لو ان يحللها من حج الفريضة وهنا بعض الاحكام المتعلقة بالافساد وعدم الافساد والتسبب وعدم التسبب قال لو إن منها اولا لو ان الزوجة طوعت الزوج في الوطء لان هما فعلها اختيارا منهم فقضاء الحج وذوم الهدي عليها وليس عليه قالوا ايضا لو ان الزوبه تزوجت غير الاول اللي هو المتسبب في الافشال يجب على زوجها الثاني ان يأذن لها في الخروج للحج منها ايضا ان رب الامه اللي زوبه افسد سيدها افسد حجها ملزم باعدادها والهدي عنها حتى ولا باعها للغير بعد الافشاء بس اذا باعها للغير يبين المشتريات تلك الواقع يقول لي أن ديت عليها حق فاسد وهات العام القادم على نفقتي. وما بيعن هذا؟ فهذا من العيوب الذي ترد به بغض النظر عن تردد أو لا تردد هذا عيب من عيوب البيع في إخفاء أو تدليل. منها أيضا لو عجز المكره المتسبب في استحقاق زوجته عن إحقاقها أو الهادي عنها هي واجب عليها الحج والهادي عن نفسه. وتعود عليه بعد ذلك في حال اليسر بما أن فقط مراعية الأقل في كل شيء فقط لو أكره المر زوجته أو أمته أو غياهما على الجماع أو فعل ذلك طوعا حال الإحرام وقلنا بالزوم أنه يحججها من العام القابل يجب عليه أن يفارق التي أفصل حجها بالوقت من وقت الإحرام لحجة القراء إلى أن يحل منها بتواف الإفادة والسعي إن لم يكن سعى بعد تواف القدوم وجه القبل المفارقة لأن لا يعود إلى ما كان منهما أولا وهذا في ضرق مفسدة ومش المراد المفارقة هنا ومفارقة الطلاق يعني ليس المراد مفارقة طلاق بل ما تكون تكون مفارقة شكنة ونحو جنة من نسبة لمراعاة الميقات الزماني والمكاني في سجة القضاء تقدم لنا الكلام عنها والمواقات الزمنية والمكانية لو إن الإنسان قضى الحج فيها قضى الحج الفاسد هل يلزم إنه يراعي زمن الإحرام الأول في الحج الأولى أو مكان يعني يحرم من نفس المكان ويحرم في نفس التوقيت أجاب العلماء عن ذلك بأن نسبة للميقات الزماني لا يلزم في الحادثة الثانية أن يحرم في زمن الأولى يحرم مبكر يحرم متأخر لا بس بل هو أن يحرم قبل أو بعد هو ويعني المرة الفتر أحرم في شوال وأفسد الحج ممكن يقضي ويحرم من ذي الحج لكن الميقات المكاني فيه كلام شوي إذا كان أحرم منه في الحج الأولى وكان هذا الميقات مشروع تلزمه مرعاته معنى مشروع أنه هو الميقات المحدد ليه ويلزم الإحرام منه في القضاء يعني أحرم مثلا من ذي الحليفة أو غيرها من المواقع ليس له أن يحرم ثانيا من غيره لو تعد المرء الميقات المشروع وأحرم بعده بالقضاء فيلزمه الدم والدم واجب عليه حتى ولو تعده بوجه جائر كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى العام القابل وأحرم منها بالقضاء لكن لو كان الميقات مش مشروع يعني كان له ميقات وعدة وأحرم من ميقات آخر فيأتي في العام القادم في القضاء فيحرم من نفس الميقات أو من ميقات غيره لا بأس في ذلك بالنسبة لمسألة أنواع الإحرام اللي تقدم ذكرها الإفراد والكرام والتمتع هل يجزئ أحدها عن الآخر؟ أو لا يجزئ؟ المصنف يقول وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه ولا قرانة عن افراد او تمتع وعكسهما النص تضمن الكلام في الصور التالية الصورة الاولى يعني عندنا هنا حوالي ست صور نستخرجهم من كلام المصنف ومن كلام الشراح رحمة الله تعالى عليهم الصورة الاولى يجزي التمتع عن الافراد لو ان الانسان احرم مفردا بالحجة فأسده ثم قضاه متمتعا فانه يجزئه وجه الجواز هنا إيه؟ إن التمتع إفراد وزيادة لأن المطلوب في القضاء التشاوث الصفة يعني الصور السيطة اللي جاية كلها في مسألة إججاء أحد أنواع أحرام عن الآخر في القضاء لأن كلامنا كله فين في القضاء الصورة الأولى يجزي التمتع عن الإفراد الصورة الثانية يجزي الإفراد عن التمتع فإذا أحرم المرء متمتعا ففسد الحج بعد أن فرغت العمرة ثم قضاه مفرداً فيجزئه في الحق يجزئه أيضاً وعليه هديان هادي التمتع يعجله وهدي الفساد يؤخره القضاء السورة الثالثة يجزئ القرار على الإفراد لو أحرم المرء مفرداً فقضاه قارناً فإنه لا يجزئه السورة الثالثة لا يجزئ القران على الإفراد لو أحرم المرء مفرداً ثم قضاه قارناً فلا يجزئه على مشهور المذهب ليه؟ قالوا لأن حج القار الناقص عن حج المفرد وهنا قلنا أن الإفراد هو أعلى درجات النشق كما تقدم في الكلام عن أنواع النشق السورة الرابعة عدم إجزاء القرانة عن التمتق إنسان أحرم متمتعاً وأفسد حجه ثم يأتي ليقضي فقضاه القارناً هذا لا يجزئه لماذا؟ قالوا لأن القار يأتي بفعل واحد للحج والعمرة والمتمتق يأتي لكل واحد منهما بعمل على حدا الصورة الخامسة اجزاء التمتع عن القران لو ان الانسان احرم قارنا ثم فسد الحد فقضاه وهو محرم بتمتع هذا لا يجزي وعليه في هذه الصورة الخامسة والسادسة اللي ستأتي دمان دم للقران ودم للتمتع ويقضي ايضا قابلا قارنا وعليه هديان هدي للقران الثاني وهدي للفساد الصورة السادسة إن لا يجزي الإفراد عن القران لو أحرم قارنا فأفسده ثم قضاه مفردا فلا يجزئه يبقى هنا خمسة وشتة إجزاء التمتع عن القران عدم إجزاء عدم إجزاء التمتع عن القران وعدم إجزاء الإفراد عن القران في هذه الصور الإنسان لا يجزئه ذلك والمصنف يشير في النهاية إلى مسألة ان لا يجوز لللي احرم بحج التطوع قبل حجة الفرد وافسده وقضاه ان يقضي حج التطوع المفسد عن الحج الواجب عليه اصالة يعني ما يصلحش انه يقضي الحج الواجب بحج تطوع اخر مسألة في درسنا هي مسألة تتعلق بان الانسان يحمل زوجته على انها تركب في المحمل او السيد يحمل انته يساندها في الحامل يعني يرفعها بيديه من تحت يبطيها او من خصرها او من اي مكان من جسدها يحملها على المحمل اللي عليه سواء كانت من المحرمات عليه أو غير المحرمات قالوا مقرها لكن بالنسبة للمحرم لاك أبوا الجد لا يكره لكن تلك الكراه يقول المصنف تغذت السلالم لثلق عليها النساء للمحمل قالوا لأن الكراه فيها لم الحمل فيه لمس واللمس قد يفضي إلى إنزه وكذلك يكره للزوج السيد رؤية ذراعي المرأة لغير لزه ويحرم رؤيتها من أجل اللزه لكن رؤية الشعر لا كراهة فيها لخفة الأمر في ذلك وكذلك لا كراهة في الإفتاء في أمور النساء ولو كانت الفتية في الحيد والنفاس إشارة لكلام المصنف وكره حملها يعني المرأة للمحملي ولذلك اتخذت السلام ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهم لذلك انتهى الكلام عن محظورات الإحرام والأحكام المترتبة عليها وتخلى الكلام عن الفتية وعن بعض الأمور الجائزة والأمور المكروهة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته